بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا حتى تأسيهم البلينة رسول من الله يسلو صحفا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما أتره البينة وما الَّذِي كَانَ نُورُ إِنَّ مَغْنَىكَ فَوْقَ الْجِنِّ فِي من آمنوا ومن صالحوا لا إشأ خير البرية جزاء صدق أن هارون خادع في رضي الله عنه.